يَقُولُونَ يقولون إلا كذبا فلعنك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأا بالحق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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يردموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 119. بالغداة والعشي يريدون وجهه, يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 إنا أعفدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الهدوه بئت الشراب وساءت مرتفقا إنا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هؤلاء الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الْأَرْضِ, به نبات الأرض فَأَصْبَحَ هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زِينَةُ الْحَيَاةِ الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً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 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم فيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه فَأَعْرَضَ عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من ذو موع وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مد مع البحرين او امضي حقبا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 فارتزا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد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 فَلَقَاحَتَ حتى أَتَيَ أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَقَعَ مَا أَهْلَهَا فَأَبَوُ أَيِّ ضَيْفٍ هُمْ فَأَبَوُ أَيِّ ضَيْفٍ هُمْ فَوَدَدَ فِيهَا جدارا يريد أن قضى فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما صغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا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 قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أرتدنا جهنم للكافرين نجلا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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا